ولا يفوتك ان الامام الباقر عليه السلام قلبه متقرح متقطع من ماذا مما راه في ايام عاشوراء فهو كان مع السبايا طفلا صغيرا راى مواقف تهتز لها السماوات والارض راى كيف تحرق الخيام راى كيف تضرب النساء رأى كيف تطحن الخيول الأجساد التي بقيت على بوغاء كربلا ورأى موقفا آخر لا يمكن أن يمحى من, من مخيلته رأى كيف يصعد الشمر على صدر الحسين لقد رأى بالطف ذبح سيدي وقد رأى الله صريعا جثه بسهام رأى نساء واطفالا وأطفالا وقد رأى النار فيهم تستعر بخيام رأى ابن عم له كالبدر منخسفا لهفي عليه صغيرا لا يزال غلام بعد ما دارى الباقر وقد راى زينبون بالصوت قد ضربت كل هذه المواقف راها امامنا الباقر عليه السلام قلبه مقطع مقرح مما جرى في يوم عاشوراء وإذا بالقوم يدسون اليه ذلك السوم سار السم في بدنه صار إمامنا طريح الفراش يعالج من حرارة السموم حتى أدنت منه المنية اوصى إلى ولده الصادق بوصاياه وعند احتضار الموت عرق جبينه سكن أنينه مد يديه ورجليه غمض للموت عينه وفاضت روحه شهيدا الباقرية وغمض العين وضجت عليها اهل المدينة وزاد لحني أرض المدينة عليها ضجت كلها كل وبعد العوالم مظلمة وموحش نزلها الزلم تبجي والنسايا تحيّر بوانها والكل نادس الدواب واب الميادي شالوا الجبره وقامت نوح النوايا وكل البلاد ارتجت بكثر الصوايا والسد الصادق ما بقى على الترب طايه مثل السبط جدة وهل بيت الميامي والسد الصادق والدي الباقر بلحدة بيومه ونصب ما عليه خلاف فقدة لكن نشدك عن أبو السجاد جد يمتن دفن والماتم عليه النصب و تجيبك مولاتنا زينب أين دفن الحسين وأين نصب عليه الماتم اتنادي يدفن وشداك رد علي عطشان اخوي لو شرب قطره اميه حين اندفنته جان رشيت البنيه بل كترد روحه تراه مات عطشان هي هي هي هي بل كتر دروحه تراه ما عطشى يا جد مات محد وقف دونه ولا نغير غمضنا عيونا يعالج من خطف بالشمس لونه ولا واحد بحلقة ما يقطر ولا واحد بحلقه ما ما يقطر والله إحنا شفنا اليموت يجي يهدفان يحفر قبر ويفصل جفان ما شفنا اليموت يظل عريان وتلعب عليه الخيل ميدان أي أي عليه الخياء الخياء المعدة بيت الدعاء وأسألك الدعاء وساعدا يا دهب يا شيعة وسادية على اللي شيد العالم وسادية على التربان مرمي بلاء وسادية وعلى صدرة دوس الأعوجية هي يا وعلى صدرة دوس الأعوجية يا يا, يا عوجي أفاطم قومي يا بنت الخير وندبي نجوم السماوات بأرض فلاتي يا الله نسألك وندعوك ونتوسل إليك بجاه ما من الباقر فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها لا تدع لنا يا ربنا في هذه الدنيا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا أذهبته ولا مريضا إلا عافيته ولا أسيرا